وهو الذي كفى أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مسكة من بعد أن كان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا Olan لو تزيئلوا لعكبنا الذين كفروا منهم عذابا أليماً وكان احب قلبي ها وادي لها وكان الله بكل شيء معي ما لن لَن تَدْخُلُنَّ الْمَدِينَةَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لَكَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۖ يُرْبُوا عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِرًا